وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَأَنفُسَكُمُ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وقصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا طراطي مسلم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 مَا آتَيْنَا مُوسَى فِتَابَةً مَّا مَنَّ عَلَى الَّذِينَ احْتَنُوا وَتَصِلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً عَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رب بِهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاسْتَقِيمُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَنْتَ ۖ قُولُوا ثَابِعُونَ قَافَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَمْ تَقُولُونَ لَئِنْ آمِنَّا أَوْ نُزِّلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لكنا قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَعُذْنَهُ وَرَحْمَتُهُ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَضَىٰ فَعَنها سَنَجْزِي الَّذِينَ يَعْصُونَ يَفُونُ عَن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا